ثانياً، استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك واحد، العمال يعملون في ورشة الحدادة اثنان، أنا لا أستطيع صنع السلة ثلاثة، كانت مهنة النحاس من أقدم المهن أربعة، العاملات يستطعن صناعة السلة خمسة، كانت مهنة السرماية من أهم المهن ستة، كانت مهنة أبي صنع الفخار ولكن الآن مهنته أرض حال سبعة، أنا قادرة على صنع السلة ثمانية، أنا قادر على صنع السرماية